نبكي ولا أنا اللشكي لو جرع عليها هوا ومش أنا اللجري وأول عشان خطري ولا لي حق معاك لا مش أنا اللشكي ولا أنا اللشكي لو جرع عليها هوى. مش انا اللي اجي واولع شن فطري ولا لي حق معاك تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني فاكرني حطرتك انا قلتها وكل شيء اسمه ودي اسميتي ويا في الشغل على قلبي خان في على قلبي خان الامل وعايز تاني لا, أرجع لا, تاني لا, لا, لا سنانم ندر الهوى بينا فاكر احنا انائي مش دي راحه قلبي ولا ده امل اللي اتفقنا عليه مش دي راحه قلبي ولا دا امل حبي اللي اتفقنا عليه اشمعنا انا عبدك صمته ورعيته ودك والعمر داب حواليك لكن اللي بيحبك مالوش تمنع عندك والغنيه ارخص لي انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر وعزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا لا, لا, لا فقد دلوقتي أنا بدي أقول لي دا يحصل علشان هي تكون هي تكاد يجرأ إيه, إيه له كانت أطول أنا مش بعد فقد دلوقتي أنا بدي أقول لي دا يحصل علشان هي تكون هي تكا يجرأيه لو كانت أطور أنا مش بعد بك دلوقتي أنا بدي أقول لي لي يحصل علشان هي تكون هي تكا يجرأيه لو كانت أطور خيروا علموا تنسى وتبيع اللي كان بعته ليه تنسى ليه فين حبيبتي بتاع زمان غيروه علموه تنسى وتبيع اللي كان بعته ليه تنسى ليه فين حبيبتي بتاع زمان من حبي لي ليه و ممسكنش جنبي كان بيشاركني في عمري ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جمبي كني شاركني في عملي ونسي شارك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه I'm a poor soul, can't share your love. When you share your heart, I don't know how. I don't know how to understand you. I دِچَرَم نِلی ماری چیپ هَپ نِوی و شِن إِناری چی دَزَنَتَک مُزَمگِ دَزَنبَک دَزَمبَک مُزَمگِ اللي ظلمني وفاكرني هخترج جاي انا قلتها كله وكل شيء اسمي ويدي اسمي ويويو وي قلب على بخان الأم وأثنى أرجع تاني لا أرجع لك لا لا لا.